سلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأطباعه ومن والاه أما بعد يقول الرب الحزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فكان قاب قوسين أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند شدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السجرة ما يغشى ماذا غلبطا وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى 111. تلك إذا قسمة ضيذا 112. إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان شرعون <تكتبعون> إلا الله <الظن> وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى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 وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحكت شيئا فأعرض عم من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّت في بطون أمماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأسدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى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 أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ عشكاً عشك إلا بابا قولي يتبنادو وحنا كميدي عشر هذه النوص هذه قُرَسْحَبْ سَنَا تَفْصِيلْكَ قُرَاءَكَ كَرِيمُكَ سُورَةُ نَجْمِئِ ذَي الْكَرِبُونَكَ سورة النجم وصورة دي صدحيه كنتناد ترسيه سورة دها الكريم كريمك أريق أوريه كمك عامان تهيوان نجمي سورة النجم وصورة مكيه كاميدة سورة دي سود لي انجي سوبنا همك المكرم أو كل نورا آيالي هذا لبي إيا لحدا آيذود سورة النجم وبلعباتي واتنا أبدأوا هذه الصورة و هذه الصورة تنقل بالله يا بسم الله أبوينا مجعي عسكسدي عليه الرحمن نحريس قد هاردا أونك ولا عليه السلام الرحيم من ذكرها لذلك نحريس قال كالا خبيوحي لسبعانه والمجمي أررك عن كل أرتي إله ومارك أولوه ما ضل ما وسنل من صاحبكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام وعنك سورة القرآس بالله أطلايا يقول بعض من ما كثيرين فسولك إن كاد لا يضلنا عن آلهاتنا بأورنجرين أصحاب تعدى أركان سيدوكالي وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء اللي بعلون العائد يبقى كالخلافه يحركوا مدأي أي بعض من ما كيف أبدر عافك شيئاً أو يري النجم إذا هوى أو تحدو عن أنقل شيء ما بل صاحبكم صاحب مدعي وما هوا نال يرنك وما محمد من ما ينصاعين بل ندعوه ما هوى بعدني منا ما دهيم نلير ما كم وما ينطق وركوا إذن كره الله يوم يجي شجاعنا محمد كمارلين عن الحوى مسكح إيمان حقت كما حذل إن هو ما هو قرانك إذن كره الله يا ما إلا وحي إبرو سلكوا تجيه وحنا حين ما هو إذن كره الله يوحى حق إبرو جوحيه علمه علمه وحنا برو لوجودي ويوعي محمد ملك بابري شديد القوى جبريل حدث درنيه ذو مرة شرف إيه بل... القرح صاحب عافمات بجبريل كودا جسما والروحا والنفسا وظاهرا وباغضنا وإن تبكى عافمات قبو قل كع قرحبا إن ده الله دمين كريم ذو مرة حيبية قرح صاحبا فاسكوا وهو أكاد جبريل وهو إيساق وبالأفق جهاكو سودا الرئيس ثم عند جبيل كسور دواري سماها فكذلك ناي محمد أبو كسور رارا سماي وأبو كسور لرنساوي فكان أول نبي قل نقروي قابا كوسين كان سلبا ذات قاب تصنية قابي كوسين هل كان سلبا ذات قاب إنت يسجدان أقومش أدنى تبريل نبي محمد كان سوا أبو كسور دواري إلى قابك و الى هو حيودي الى عبده الى ادون في سجل ما والقرانك او ها جبريل للنبي محمد هو حيودي حد النبي هو حيغي ما كذب ما سنبين الفؤاد قلبك النبي ما هو خا ارك او جبريل يا فتمارونه اذا قالها هو حقنا محمد كلامهم ليسان على ما وقّوا يرى أركي أو ولا قط وحاظنا خام محمدين وأركي هو الجبّيل نزلة مركّلة إنكم مربّا وديدنتين أخرى كلو أركي والهونك وأركي مركّل لوال إن درسيرة المنتهى لما شد جت إلى أكذا عندها جت أكثر وحاقو تال جنّة المأوى جنة الملائكة إيشو هددا إيه دخل إلى كعب سليم متقيّن Ey nahtod Uddun Mato Idwahtibu Arkai, Yarsha Siddhrata, Gedja Udavolai, Ma nur Eda, Yasha Gedda Davawolai, Majar al Basaru, Araginnaviga Mawaian, Gwama Baga, Mana Ad Gudbin, Lakadu Haruna, Khanai Muhammadinu Arkai, Minayati Rabbi, Khabi Ayadhyal Kiza, Yadai Maktahan hore, ja suura tunnehdin, että on miilaa, ja rauh suura tunnehdin, ja mäkin ta'i, suura tahan mäkin ta'i, ja mäkin ta'i, ja mäkin ta'i, ja mäkin ta'i, ja mäkin ta'i, ja mäkin ta'i, ja mäkin ta'i, ja mäkin ja mäkin ta'i, اررمكا حق الدفيري دينتا ديلي كل قلايه تاواتي حاكميده انبيك عليه الصلاه والسلام اوملك جبريل الله ظلي او يري وخر جبريل ان ان هو دار الصوره دا الرونتا اي سبحانه وتعالى هذ جبريل واني يوسيل محمل الكرفي اما شيء شيء الا هو الا و انكم اركو قرع انت ينصبح تياد مستشفى الجيادوقة نان حرم كوكو دجنيحي لأنك أنك حج لا يشان هو قلبه يحيي بل كسيطان لوما هذا هو ها جيبي جي و أي إشتادي هو كاسان عليه سلطة و سلام إيشي سو تاعي على صوبه على سورة الأصلية سري أب iso go lis bogol oo garbab ay weelay mid la arkayo wuxuu leeyahay baacada masnixiya magrid kulkamaalku soo baxay waagina bariyay nabigana uu daawrayo in arinyar uu soo baxay oo dhanka qaraadka ka buridiina ka qarsoontay halkaas uu nariyay intu xamili waayay ilaahay sidii awl booyi man jeey aadiga ay ugu yimid waxiga uu sheegay madaxa ana qabtay mar markaas ay ahay marka labadna leeyla Israa wal Ma'yad markii lama rayay gadd faafidatul munta alayda كل كه قراشي مغلينه أي قادم دين بتشيكش كمين لو على أركي كراما وحركة نمجد ده بديه الربنيان وحياة المنطقة قصة دي يا بكبر ثاني معجزات الرسول خسول كم معجزات جزوات ربناي لكن الله هذا يهدينا إلى قرآن كون قناعية الاسراء والملاج باللبن قناعية إنشاق القمر باصدق قناعية ما الجزء الأولين النهار اللو أركي الله مغل إكوني جا النبجا نألكوا أيدي مش ركنتنا لوقا عناي ندي إلا بادو أحاول الأسرة أول إعلاجنا وآيت المنطي وناج النبجا أوكو أركي ملك جبريل لبذا جربو أركي النبجا واحد آياتو كمان دي خناني يجلس نمو محاجر إعداء طعمه بيار قرين دماستران ما نشأ تفيديو هذا إيه وحارك هذا إنه محمد الله الديار قليلي <تصفيق> إنته اللقاذين والذي الله يعلوشيس بو أنت إنتي تريخ اللقاذ بالله لأجمارك اللقو قيل وحي علاقة بشرية ضعفة إيه حمية بغرين كان لها ودهن حين جلع اللقاتوري جمزم كاللقودكي كورت لما ديفيين إيمان إيه يقين <تصفيق> إيه يقاسن ما اللقاب بوحيي تفضيك نوال لطولي إلا إنته اللقو سميهي لما قادم korkama caaqal basar wa ma daga fa iska aadiya laakiin hadalkii jinin mid fajaa'aad bil luguudso atiga waa tuunerta oo abnaaxda neeran luguudin baad in biliyada madaxla lacda na jaagal basar wa ma daga isaga ishisso ama ega dakhro كوكا النبي جنا دي فنن يا جينيمالو وعاماني اي دنو waxay xadaysey لا قدر امن ايات قبل الكبر علام يكن الله اي عالم الملكوت عالم الملكوت كان ولن كب عالم الملكوت امراقي ما هبصر باتي ايو تبي ومع ذلك إنه أركو ووخي علمي يعقل لوو تالا galay اي قواعد الموسعه تدور بعيوب ايكوكو ليس انا تعالى الى ونجر والنجم urur kaul حديها urursan ay urur ka layla ayalo den le kalimatu najmi hidiwa dan bikain layla lakin ka sa lo den le ay wan najmi ban ku darta ururka ila gorta huwa daqo marna wa so mariya saner tii roob cad damad iyo ay ku aqoonsan tahay badii hor loo lagalay badii kaloo lagalay nefa duu iyo ururki si dhacay ama jirii roobadiila ama jila badila ila qor waxii warneji banku daray sidii ga ururka ila haa marka uu dhool waqti yar ka wakada ayaan buu dhaca ma haalo dhaartay waatayno niri marka la dhaarinayo ما والله ما باديوني صاحبكم صاحبتي محمد من بادي ما وما غوى وما لا وصل غوى بادي لمن مدهي سخيرنا مجلين وما يضيق وحيوه هي سوغارسينه كما هو صنعلن حنين هو مسكديسيه مانكيسا كما هو صنعلن إن هو ما هو وحي سوغارسيه ما الا وعي اب قرانن كدجي ما هاري wa kala ma waxyiga soo yuqa xagee baloo go wax yooday alamahu waxyiga wax baro muallim uu keenay shadiidul qawa malakii jibriil wuxuu kish malakii dareenay oo jibriil la yira ayaa waxyiga uu keenay oo baray zumiratin bil isami وهو يسوى salaayiba jibriil wuxuu stawa بالأفق جهة على على قرين تباني دي السمادة أيها وذيه دنبو الحيي خلق النبي أحمله وآيه سيادي أجري المخلوق بأن تعلق إنه جرى ممهودي ثم كذلك جبريل نبي كسوه دوائه فتقلع انتو الله لنصدي أيها نبي قيمي فكانه حبو النغضي قاب قوسي قان صلى الله باديه قاب أوك حلي أيها أجر سيادي ما سأدنى وغا غداه وهو وهو يكل كل فوعى جبريل وهو ابى وهو عيود عبده ادون في س جبريل ما اوعى وحي جبريل النبي اوى عيودى حدث يا ادي فوعى وهو جبريل اوى عيودى عبده أدون في ما اوعى وحي ابو جبريل اوى ما كذب الفؤاد قلب النبي ما هو بينين وي حلو هذين كاركي مو سم بينن ما برحم كما ما بين شيق اي و الله اركف سلوها اي و ما كذب الفؤاد قلبي يسم بينن ما راهو و اركاي اي مركو ييميت اي و بان لا صودي يا كل ربي عنا سبحانه مزرقين تي وحوقو يريد افتو مارونهو وحاد خلدو ديسان حلامنا وحاوو جران نبي جبريل اي ملكو سماوات كمحبه بان قصوه اركي نياد كولم نرميسان ولقد وحارون شاءهو النبي محمد جبريل اركي نزلة مر اخرى قلوب اركو عند سدرة المنتهى انت هذا قبك اذا اكتشا سدرة قيت كا سيدرة المونتها مخلوق مخلوقة إن كل ماذا وأح مخلوقة قيت ما ضافوا إلى خالك قيت كا كسر ريا وأكسر ريا إنه هو هذين كا كل رفضي أنت سيدرة المونتها بمعشر قيت كا أكثيزة أيوب أكو أركي عندها وحأكو يالله قيت كا أكثيزة جنة الماء وجنون ملاكتها وأرواح المتقين وأرواح العباد الله الصالحين فله يد المتو كل جنته مولا ليها اي جيدا اكثرك تعالى يبخص سبرته جه دي ماك او دبولاي ما يخص وحي هي دبولاي نورك نورك اي سبحانه وتعالى اي جيدا دبولاي خلق نورك جيدا دبولاي منحينا ريغا ما غردي من نفقة؟ من هرغي ما زغل بصر انا جيس من لا عن وما ضا مانا عاد قد برو وانت ارتيساي ميران اهين دهوم مجمي او كرما ايقين مانا قلو عينن لقدو واركي من ياسي ربي خببي ايجاالكي سواوي ايغاي كميد ييين حادينت على موي ايو هركي او هو على موي وويو ياب قبرايتم الله توبن عس ايها قيمي بدن ربوبيتي كادني إله هو ديسية عظم ديسية جاء الكسيت أبطيب دي نبي ديسية ملك ديسية قرآن ديسية حده الله صوما أي قوله اللي وصله جهستون ليه بل كوه ربي حية إله هو إنه واحد صفاته سي مخلوق سلكوه كميديهين إذا المشركين في القرآستين على أفتاد عابوده إيشان إيه اللي آقل إيشان سوفينيه كانوا يعقلوا عقل ببارتي هذا إليه وحلقوه أنسموه وحلقوه أدوه ماللهور ديسية سلاسة ايبا يشوتوا كل كلكاشي افرأيتم ايوها المشركون كوين ايبا وشي واحد كوى الله اللاتة وعادوا بحسان والعزاكة عادوا بحسان ومناتا عادوا بحسان سدع السنمو مدلاتا اللو بحية مدنة عزابا اللو بحية مدنة مناتبا اللو بحية مدعا اللو بحية اللو ايه وكاسا اما قا عيدي كلمة لا تأله باي الله عيان إذانا عزيز بيكاد الله عيان مناتنا منام نام بيكاد الله عيان قل قاسين مجح يبديكو سميين ويلاذين وقبل ايبو قبل ايبو ومنات بالقوى الغمى الثالثة لا تئي عجسد حكواهي الاخرى اي الدلقاهي كلمة اخرى هو صفة حقارة الاخرى اي الدلقاهي بالقوى الغمى وحاسد إذن كان لكو شيء قيسان ايه باقد قيسان eyban oo waxa lagu soo tilmaamay maqdu ee hore ee aan soo dafnay aya eyban lagu tilmaamay قلبك eybo sida ayay subhanahu wa ta'ala ruuhan qalabka ee guri qalaxda ee magaca dadigaan baarsan ee eybo aqdiktir xaqiijina ka وحي galisay qal وحي ka warbixiyo waxay galaan sheega waxay guulaan sheega waxay yihin حتى لو وحي هذا ملاكك قبله يبدر عليهم إذا أن عي قبله وقمان يسيءون لهم يهين ويقومون قبلها قبله أما يقبل نوله يبديه يجيران مركز الرضي يري حتى علىكم وعدل هذه أذاكن إذن خويل الميرن بعدله هذه أولشاد عشيم ولا ابنه ولا يعي الأوصى قبله إذا نوقف كل اللي كل شهور إلهي وإنا يوحي يا ألا أبتا ميال وحكب كل كلكي لبادنا وحي اللبنا ميذن أجعل إلا قبل وحكا ما هنوحك لغماركو تلك ساوحوا قيب عايزيين إشارته قسم العقود عايزة ألا كن مذكر ولا البعض الذين سوماها ولا هلوثة ألا قبل ولا سوماها تلك ساوحوا قيب عايزيين إذن حضايزي قسمة قيب لذا الجول أول قيب فالحوز وهدأت كل جيله أدعوني يأومك حقق يقلين إنسان أو حمود على اللي فيه سرعان ما في عن ما حقي سويله المريسان حديث على الأقل ما يسقول حقه إنسان وحق ابنه كبر يويله المريسان حقنا كبر يويله المريسان لكن ويله أن أنا قال كبرنا إيه باله قيمتي مفوحمة يهو محيان كأكو جوابا يعني ديلا سؤالي قول لي لا تيعن زين منات كورمة جواب محين. سيدا <تصفيق> اللوغة جواب ياري إن هي ما هي لا تي عزي يمنات ما إلا أسماء مقعي المهانة واع كلمان نحن مليان حداد الهو بحيث مقعادون تكون مقعود نحن بوحانا كل ما يقول حقيقة مجهورية كل ما تخمرا ده اللومانيس كل ما تخمرا ده أحد بيسو حداد مقعي خمرا نمكالورتو أو تراول شئ داناني بياها يبيه قدودنا أيو وحادات الهو وحادون تبكوشك أنا هذا السجائر مسكي كوسيا قديم، كوا السجائر كمسك وبعيل، وإيش كتجي؟ كل كم جا حقيقة ما توني، هذا كم جا عطون تقولي كوب بيحين، سيد بويس كأنا يا، كل كألاف تقولي هذا يا، هي ذي هذا يا، أطلاتي عزيم منادب بحزان، إن هي ما هي ما يا إلا أسماؤه وحن مغيرهاي، حقيقة ماشي متر، حقيقة وتر لوادح وبرقاح واحدك وقبري. و غوريلا جوجير حقيقه لكن ان هو لكن ما قعدا يال لوخيه انا اوليه لو مغا عابد اما الهه لو مغا عابد الا اسمهم ما قعد يالو عانهم ما سميت موها اذا كان مغا عيالك بخيه انتم كان مشركين تو يوا ضاؤكم ابيالكينا مغا ما أنزل الله إلى موسى تجِن بها وعند مرعى بيسان من سلطان حجَّ لقول تجِن أو حجارة أو لتابن أو دليل أو دين كل لغة أو دوحة عنو بيسان إلا عابدوه إن يواعثرين وعسكريين إن يهين حجَّ ولا كتب كتِم ولا النظ كتِم من نمو بيسان وما حامرك حجار تكللت يتابعون ما يتابعون من رعايا إلا ظنّا ما لما هانا واحكا لأ ومالك يوحمل ملايين يأي وحي ملايين يستقهر لأي بلن كي نمعوها إياكم وظنّا والمليس كيلاليّا فإن ظنّا أكذبوا الحديث اجتربوا كثيرا من ذنّي بلن ما ملايين لغا عراروها إن ملايقين لغول سماها هاي. كل كم كان ملايين في وحي جعلاتي نفي نواتقان إن النفس اللهماره بزو حمام بين نف وعفرته إيونا وعفرته خلاف نفس الجار مرو جنا اللوجلا لقوله تعالى رواجليلا وما من خاف مقام ربه ونها نفسه أن الحواء فإن الجنة هي الموه كوكا نفلها هل خلافا ليل حمام بين خلاف, بي خلاف كذا ما يتبعون مشركين الراعي مايان إلا ولنا مَلَمَّا هانوعكله يوم وحي اي تحواج عليستي الانفوص أن نفف يا الوهيج عليستي اي ينبغى استغنت ما لا تصي وحدث بكل عهد لي والرسول لغو صبري او كتاب قبل لغو زدجي ما لم عتكف هذا قبل الهدى قران بابا اغيي منه ما حي ملك فلايا ايه اي نفج عليه ساتي استغنوه اذيكو هنون اباكو يميد القرآن لقوصه دديا ابو البشر آدم عليه السلام كان نظام واركي اللقب الحي تردارا كي اللقصه بل ما يوحوها فإما يأكي أنكم مني هدى فمن طبيع هدايا فلا خوف عليهم ولكم يحزنون فالك هنون كيو يميد إن نفل دفاسوا حضر يا مروا يا قوم الشيطان وعقلك يرامتي ودريد ولقد عضبه جاءهم من من ربهم خبيق العقي الهدى حلوم باب ويم امل الانسان ما تمنى وهو حقيقه ادوس الله قبلها وكبوه رسى قرسته او مسك عدي ما انك قرسته يا امل مراي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري ياحب بما لا تشتهي صفر وحلا واحد ضر سيستي أضيع شعى ما خليلي كرتيد ثمني حلوم معرو وحولو وهلا إني أنتدد عشيد إبتو كتيد هوس هذه عمل كذا هي مسكحة هذه ما كذا أديقين يدين كل سب إ إلى بعض مسكت ثمني ما الفريسة تد عمل الإنسان قفلة سموح ليج ما تمنى وح يسهو ضوني ما أفعل الله أبكي الجبال الأخيرة كذا بيجي هي الأولى توريسة أدونا لدرجة أبى عليه أبفك أدون في عندونا يا أما آخر سن دونا يا إلى أنا كبريو هنا تذالو وكم من على بعضهم يشتران داية ملاك تقولك أوقعي من إذا هي عن شفاعة قادي كريم وكان بدانا من ملك ملك بدانا في سماوه إذا يلقضه قدسه لا تغني يمعتري شفاعتهم إرجان تودا سينهضا يراته وحيث ليس أن لا أرد إلا من بعد أن يأذن الله إلى مركه إذما كذل ماهان لمنه إذما يساوي به شفاعة لدونه وهو شاف هذا شروطها فرايلاد هاي قاعد كشاف هذا سياده ذاته التعريفيه وحول يطلب الخير للغي من الغي طوعا اركداه نو كله قفتا دون خير واخا دونايي وحكدونا واخا اما هذا المال حماني جره اخيارا ما ادري اخيارته مثل ديرا سفا الله يرا اخيارته والله غيرايا اني قولده اما واخا لا دوناي اما بوقسنا كنعييا ارادوا خلائصه اما وحدونه يسره اي كسبان هنا اذا طلبوا الخير ان وناق لدونه من الغيب لا تكون ادى ما هو قف كلمه ان غيبنا لو دون اذا شفاعه سياسه افر شرطي بيلد اولا هو شيء هو حق وي امم ادم شفاعه واجرته واخيارته ان نفط وضب حديث الرسول خمال وفضله قف مويه ما أصهرته والله أبن جري إشفعوا تجربني كك عفري يا غف كان محتاج كا تمسي لي رأيي أجيب الله ينسينا يا قرنا الله ينسينا يا كل خط غف كان دبكه قبل جرب قشة يا قل يا واحد الله ذي أدخل كرب قشة إن تيجي لكار أجيب كاركم الحينة هذه يسوق حينة هذه تيجي لكارو هذه نايل له واخي هذه لواي نواخي الله نقدرين أليك تسافعك ومعينا كلك السفاعات يأدونك وقتها مدي آخرة وعود شروطان إله إلا هيا وقفر شروط مد إذن وقلها سوى مدن مدنا مدن ما الشيء أول شروطان كلك وفك السفاعات هذا إيا إياك لو سفاعات هذا إيا لغضب وأوبى هاي ذي الرباه لكن إذا كوح أوبى من كشف عقادة، كل كإلا إذا ما مرق عرماه أنا أحد سدقاجين كان لمرق، كل كإذا نبي أسكنته من ذل اللي عنده كل كإذا كبله له أيو كنصف عقادة يا، كان لو صفى عقادة يا، ماشي أوه أين و عدو، كناه نصف كان لو صفى عقده، كان وعوي. حيالا قفا حرم الإسلام كواكوجلا وعقاك خلق يلقو دمجوغا انت بلوضا شفاع قادا يا كلك بدرجة الأولى شفاع واحي قيمو طي صفاع كان مسهوء له لو شفاع قادا قيم مال وانا مجلس خدا مي سوماليز حدوان شفاع روا مالك شفاع ما قودا لانت قيمي وحالي له وحلوها ان انت بماني عمل صوبا كده لاسف الالهي افتي كنفوتي انت شفع قانيس ان لقوش فعقالب قيم ملك ان لقوش فعقالب قيم ملك كل كم بدان هلوها القن مني تنوها القن افرأيتم قالهم واحد الله توامح وامحي والعزة وامحي ومنات وامحي اثالثة لا تي عزة شد حيسي الاخرى اي الدني قاهاي حيث اي وحاس واحد من أذكروا وعلق وله أبموا حليا ألوثا وعقدي تلك سادوحوا قيبسان إذن هذه سداسة مضاها وقسمة قيب ديزا جائعة قيبان لقعد لفالي وحمن كبولتيوي إن هي ما هي لا تيعزي من أدماها إلا أسماؤهم مقع خاليا ولا مصنى الله أنقيم لهاي مقع يالك لييتوي صميتمها أذنك مقع يالك مقع عودين أنتم إذنك أنحنحن يا أعضائكم أبا يالكيني إذنك ورية أيا اللاتية عزي المناد إيا النائلية إساف إذنك أبحان بحية هو بلية ما أنزل الله إلى أحمد بها أصمار إذنك لعابده تم من سلطان حضا يلا تقول حقر أولهما رعبه أولهما عابده واسعب الدجية الملك يتبعون الكفات بها الله سمري لحب ندوّة بها الله يخيصلي وكي غيبان يَتَّبِعُونَ مَا يَتَّبِعُونَ مُشْرِكِينَ مِرَاءَ آيَةٍ إِلَّا وَضَنَّ مَّا لَمْ يُحَكَّ لَهُ وَمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ سَوَّلَ لِأَنفُسِهِمْ نَفَخِيَ الْجَعَلَيْسَن وَرَقَدُوا عَنْهُ يَا هُمْ مِنْ أَيْمٍ بِرَبِّهِمْ خَدِجُ وَعَجِي وَعَوَا غَيْنِ أَلْفُ هي هو الأولى تنريت أدونك اللبادة أيسك اللبادة طلبه وكان بذانا من ملائك الملاج في السماوات إراد يالكدوهات قصوغان لا تغني أيان وحفتري شفاعتهم إرقيني إرقيا شيئا وحفا وعي شفاعته عترته البشر فالبشر داي ملائكت دا إلا من بعد أي ذان الله إلى مركة أو إدمه كبقى ما هان لمن أو إدمه يساو والعباد دONO إنه أما شف أغارو أما لا شف أغارو أو ويارلا إبرو كرّالي أي مهانة إبتلاء وأما ترتو شف عن المصورة جزون إن الذين مشرب هي أنت في سورة في زهر ينقص أمرني وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنسا الشهيد وخلقهم ستكتب سعادة ويسلو حيات النواتيه وكاله تعالى فبوحو يري إن الذين أرداشان لن يؤمنون همين بالآخرة ما ننتقي يا ميدا بأرداشان همين لا يصمون وحيكو مغا عابا الملائكة الملائكة إباقيب تصمية الأنفا لديك مغا عاد او ملائكة بنات الله ويينيه إيكو مغا كل ما يعامد قبل لغو مغا لباقف با يسو جيرته منى إلو إيا إيا وحا ويا ملائكته ان لوگوں مرعوا وحيان هي وحا ثلاثه نوابن شيغدان ملائكه الحق را يا قبل هوين عبايهني يق كل كان عين عبايهن درجات كان ربي يقول وما مشركين به ماعاني ملائكته كو من علم حبيلاته وحقونا ولوهشد وجليل وصابد من السماء الكيم كتب الله لك أركي نبيا لك مغلي ويحيان لمرك كلك المنكو واحدة بيعبا ملوها وكلك ان الملائكتك بديهين ما هيو اسكدان وحيو اسكدان يتبعون ما يتبعون مرا عيان إلا وظن ملحن ما هانه واعتله وإن وظن ملوهنا لا يغني واعتماتره من الحق وحظنا شيئا وحظا والله الذي أعرف حق الدوليه ملك ما أنفعه قل كاملها إيا كفرها في سورة الجاتية ينقصهم الرئي كل كيساعده إلى به وإذا قيل إن وعد الله حق والصاعة لا ريب فيها قلت ما نقري مصاع الصاعة ساعدا ما نقننك إن ظن إلا ظن وامرينينا وما نحن بمستقيم أن نبدأ تصعد يقيس مين بعتراد إذا واحد ما يقيس واحد ما ليت يقسم دامه كل كام مال حق وحكم قط إن الحقيقة يقسم تكته حقينا عقبه وقته وإن ظن ماله لا يغني وحكمته من الحق حق حقي شيئا وحبا صورته ذي مكتاي إذا ما رأي نجري قال ذو قاصر رئيسه وحسبنا الأمر ذو القال تعالى فأعرض يا سر رسول صرف بدنه عمن ذا تولى حقك جيت سلي تولى قوة كجيت سلي أذى جناك جيسه عن ذكرنا قرآن كنا حقي سيدك جيسين لم يريد ما بدونا إياه إلا الحياة ما والله أنا وعكلي الدنيا هو سيسي سبق سي. مرك آخره النع الدنيا يدور تنواع معي وعويا آخره وين بخونا إثنين إلى جسابة اللامه Kolka ääni kaudi ja aaragolaa vain nuukamme lävssäna, kolkaa aaragavni dubbole, tällikä kasa, mablaquum jo elgari todia, elmin ilmi, aikon kyy jo elgari, inuille hälykaro, ielgari lahde, aduilla isuugejoo, aikirin ala täfiro, halkasa ääni kaudi, dazui, ielmi kaudi, tällikä kasa, mablaquum jo elgari todaa, minäl ilmi, aikon elgari, ina rabbaaka, adiga rabbi ga, kuva rabbi gaba. أعلمه وقال بدل وأدى محمد كأوك في منبه ابكى وفيه والله اللهم عن سبيله ابتدى كيس حق يشكله وهو أبا أي أعلمه أدى خاو قال بدل في منخوها اجتداه نونيو إن الذين أردش مشركين تان لا يؤمنون الرمزن في الآخرة مالا تدنب قيامه أي الله يسمونه كما رعابايا المراية الملائكة الملائكة بتصنيف لوثة بذك مرأة كم رعابايا وما لهم كمن سجنان به مراقبين مرايكتا مراعاهم كم رعابا من علم وعلم يقل يقين ياقون كل ذل ملأ يتبعون تبعون مرايا إلا ونا ما هان وعكر وإن وان ما لهنا لا يغني وحكماته من الحق حق حقي شيئا وحظا فاعر خصوله لو كجيته عن من حقي حق فوالله كجيته عن ذكرنا القرآن كان هناك حديثه كجيته ولم يريد أن سعيد جيسية ذلك سلب الدونه إلا الحياة مروا المهان وحكرة أدرياه وسيسي أي يا ذلك كان مبلغهم يلقار دوديه أي من العلم كي يلقار إن ربك هذيك ربك هو ربك أعلم أحد والبكوب بمن ضدك وعيدك كي يقدر أعلم أحد والبألاكوب بمن روح ضل بادي يوضي عن سبيله إلى الدين تسعقه ذك بادي يوضي وهو أعلمه بمن روح اهتدى حقك ولله ما في سماواته مره الله له حلوص الربوبي إلى قوتي على مديز كبروت كيس الزبيزة قال تعالى خذوا حوير ولله هبك لجيباله ما في السماء إلا لي الجذهر وما في الأرض إلا لي الجذهر الله إسكله كل كحد يسجول إياه والمالك يتصرف في ملكه كيف إيشا يضل هذا ويعدي هذا كم باديةنا يا أرسلك للبادية حيا بعدني ماذا دورتي كان أول لحنونية لحنو هو قدري بس ما هو دورتي كل كان اللي يجزي إنه إبا, أبا المريو الذين أرداسا الصو حمان فري بما وح إنه كابا المريو أي عملوا صناعية ويجزي إلى إنه أبا المريو الذين أخيارته أحسنوا أول يفعل يعمل اعتقاد بوناجيل بالحسنات جنو الذين من ابال مريا قوا يجتنبون اكس يشتنبونا كديرانايا قبائل الاثم دبيالكو دو ووي ديلكي يا ذي يا كفرغي أي كفغاده قول فواحش كو عمانا وكديراده شي نبي يسرقدي يخياندي يا سارق دي يا خيانه وعفوش عنا وي كفغادين لما تنديال يارير اذن الملرايا وفجنا بها أي كل عضو أما دفقك لهذا شيء أما لما مخير وأن لك دوسا كريم إن ربك هذه ربك واسع المغفرة لا في ديساك بلارا ودن تغير أي صغائر ذنوب باجتناف الكبائر أيها وفي صورة النساء ينقصوا مرنج إن تجتنبوا كبائرا ما تنهون عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخرا كريم. هنا ربك ربك ربك واسع دافدي في ربك وبات अधिकार ربي قواس علم المغفر لا في الله في سنتي 24 كان دافو هو اب اعلموا سبب النزول بين بعض المفصلين وشك طبعه عمل خوذ اللبطه والله في عناوي فلكا سو ميلها كباجين جيري انت سو جولبان خجيه انت سو دوكشلان خجيه انت سو كذا بان ساييلك فلكا سال لي ربي واكل ياقان قفكم مغلي وقفكم مغلي تقضي يا غيرك واكلا يقان واربحين ذينك مبهانا اسبونا فاركا داف قال تعالى فبوحو يري هو إيبا أعلم نوو البكاؤغان بذن بكم إذنك وحوب إذنك إذن ساكم مركي إبا أبوريتي نيب بالله ما الأرض ذلك وابو البشر آدم عراهتي لك أبوري يا إيبا إذنك وإذ وقت إيبا إذنك أنتم إذنك الجنة أبم نغياء هيدان يرير خنصرا في بطون أمهاتكم إذنك هو يوم يمكن المقالين كالرحيمك كا حتى تكون جرتين فهذا إهباء إذنك إشكبت فلا تزكو حكو فينا أنفسكم نفافيالك إنها هو هو إهباء أعلم إذنك إذنكو في من روح إتقى ألاك أبقي ألاك أبقي ألاك أبقي هاي عيّ عصده حيث جيدا ولله إهباء ما في وما في الأرض يقول لي القدود وحاكو سبا إصلاة بورتي أوهن تم أوهما مره قلت يضل يشاء ويهدين من يشاء وحلوه يلسل ليجزيه إنه أبا المريه الذي نددك أسأوه من بما حميه أي أنه نصنعي نيجا يلقى المرينايا المريه ويجزيه إنه إبقى أبا القدود الذين خيارت أحسن عمل خوده نياذه هذا اعتقادك هذا قولي يفعل بغناجيه للحسنة إنه جنكوه أبا المريو الذين محسنينتا يجتنبون كبيرانا كباير الإثم تنبيه الكوه هذا هو وين تلك يبع يوال فواحش كوه هذا حنحن تنبيه اللي واسك يا سريقه خيانه يا بنت انتي تنبيتاي يا فرح ماكو درستاي إلا الله ماما تنبيه الكير يرماهان إن ربك أذيك الربك وسعل المفيرة لافديس وعبد رمتاي هو الى هذا اعلم واقوم بدن بكم إذنك نفتين إذنك يقنا اذ وقت ايديكا قيمك انساكم اريد ان اؤ باللاوي ما هذه ذلك ادم حدا يرنتو مرسيه يا ويد غور انتم باذنك جنته بعشياته في بطون امهاتكم باذنك هو يمكن على شده غلهده كسغن في حاطرين أنفسكم إن كان رب يلكنا هو أبا أعلم وأقوم بذا بمن روحه يتقال لك عبدو أفرأيت الذي تولى إلى ما شاء الله وحكا شاكينا إذا ولد ابن المغير أنتو قرآنك دزايسي وقرآنك قلب جيسة طاطي كلك بعض المفسرين وعليهم وابو أيش قالوا وحيليه المرهو مينينا واكو السكتي كنك مركو قاقا فايوس قرانكي لي يا بي امان مركي دانبا قراشي مركي مقاسي وحو اذير لعم هو ابو جهل ابو جهل لي عيسى عمر بن هشام بن المغيرو كان وليد بن المغيرو هشام بن المغيرو يا وليد بن المغيرو ووراه ابو جهل لأذيركم اللويه بني ومخزون بها اللي يرى قريش وحي نمانك اوقع يبسانها ينحق بها شاندق نمان تقاليه هانا او اللو قطر بلاي خارج با ياريه بنا انك انت المها المه مركو ياريه كلك انك المه اندوك سيبقين جيرني وحالة صوب باري جيري ليبقوصك سيدا وحلوة سيدا سندراه الله وقارتي كيدا سيدا الله فوليه ما انسعقليه سيدا الله طبق وحالة اللي باري جيري hadiy loo roobagii waa gabaay sayaa u yimid mid kala u yimid aqbogna abi معاي dowrin balgu sheegaya miduu aad mar ku yimid boo yiri oreyshi wax ay ku sheekaysanay sadiga maanta ugu ladan in aad bashii u lidan doonto haajir maama dad rumaysaha raflafan ay roobish in barri lugu dowray noqonay wuxuu yiri war ninka soo مركزه ورحوله كعبته، إمتى كارج في نار؟ إيجوداني أنا كارنا، أدينا وحوجا إيش؟ ويا لويش؟ بريحة بروحه في سيناء مركي دمبواد جيدة، أيها الخواج المامايان، بالقرآن كواري بنيان، وحنا نبي موسى، نبي الله إبراهيم صحفته لوسود جيء، أيها الحقوق، مشوا قارين مياه، ربعيني، سيد الله فورحنا دقيس قالت عار. فبوحو يريد فرأيت بعد رسول الله يشكت الذي يمتك تولى إيمانك كالجهزة فهو وليد ابن المغير وعطاسي كي يريد أنا على هكي قاذنا هي قليلا وحوغة وأكتا أما المهد الحوغة هي يشربت يوحيش كلك كدية وعوية هدات قد قد يشي أما بكال أما عيل أما حظار مرحبا بعد حظب وصل صوب باعه وماشي الله قد تغسري أول حاجة حسن لوجت كذا لجيرة كذا كوديال لجيرة كل كوا جوان نجح أنفاذ الحين و هذا لقديف كنا كل كوا قدر وحيد بخيس وباقي الجوان كذا وسين واحدة ما ماية أنا علاقي خلاص مع خاله وأكده خيرتي وحية وها ري الغي وهي على قرص الميوي كان هيو كان هي أنا الوقت أول ليه قيرتي حق يجيرتي قالوا حدايحومي بن أيق الدافع كسام كسينا حدايحين بن نواكا أوفا ويسقى يلام ومرق جاي من حق عزمه كمل عدنا أي سدان نقن دونا مرق جاي عملا ميونا با باسخبه اللوم مشي جميلا بما قرآنك في, في صحف موسى النبي موسى حاسيه لسيه تضمن بياهاين يحكوا له مشي جميلا في إبراهيم النبي إبراهيم وافتسئ و خي لو الذي إبراهيمك كي ووفى او بدا ما استري او ما خيوالي و خي صفو ابراهيم و موسى كيوالي واكا اذا بجوغا و خا كوتا لي الا تجيرو نفدا بابته و أخرى اخرى نفخل الدندجد فاكو تيلي و خا كلو كيويل و الا قفنا إلا ما سا و هو سكتي وانا قفل سينا يم الله و هاك له كنتلي وانا سعه قفل بابك ادوكو و كو سميه سوف تبدن بي مالن القيامه ايا يرى لا تصين دونا و هاك له كنتلي ثمك روحي و ها لو الجزاء ابو ربك ربك أي المنتهى الله وأنه إيبه هو إيبه أضحك قبكو رواكا قسليا وهذه بروها قب إيا حافيماتك إيا اللبنان تقبك اللقبة ديو إسكا إسكا قسليا وأبكا كوربانا واكوهيا عبار إيا جيرو إيا عذر إيا جيري إنتي رحما إسكا قبكي اللقصة قسليا كنكا لي ايبه هو أي أماكا وحدين سيدمانته ديلا واحيان نوليه واخا غتيلي وان هو اب خلقوه وهم ازل زي لبدن وان كو ككومو نايكل يي اذا كرو علب ونساو حددي وحب لبد بكابور من نطفه المني اذا تملا حتى اروع هاون لو داديو واخا وأن عليه ابكر كي زوحه انسا تابورس اخرى جنبيس واخا غتيلي وأنه اب هو اسغا اغنى أفواكا في طول مياه واعقفلا وانفسادهين يوصيا وأضنع بدنا مالكيسا انتوال والببوحي يا إشتارو يا قوين يا كيدنا الله ديها وأنه إيبه هو إيبه أي رب شعر شعر وحدك كان فقال ودك الليلة أما إرجيرك قال عابوذي جيرتي العربة قالك حدقاس إلى بها وربيا أرمها ناكويا لي وأنه إيبه أهلك وحوها لغي ودبر قوي عادا خير عاد الأولاء هرعيين وقومهون وثمود وريعات في الله أيو إله بابي يي. فما أبقى قفنك مرهبين وقوم نوح نبي نحقام فيسي يؤيبه لأجي من قبل قوان قهر إنهم قوم النوح كانوا واعيهين هم إياها أو لما ثمود يا عجب هو كالظلم البدن أو أدغى كالقوم يكبر البدن والمؤتفكة cidaba ka doonay ba qura qaumiloo ahwaa ilahaa wibey fagaasha wa hadaboolay ma qasha wixii daboolay intaan ku tahlay suuf ibraahim ee kanno ma sheeginay kolka aduun wasay gadaajan yahay oo dagaa ka jifay yahay u rogay ba aan la arkin maala sheeg kolka fitnada iyo dhibaato iga daaya jahli ma ka dambey ayta وعاد رسول الله وشكته الذي مت تولى كجه استي امانك واعطى قليلا من الماء مال ميوره شي عذابك لوقا قاده قيام كسو بخيي واكدا مال ميي دبان جوه نغو نغد قوربتي وخيسي عند هوت زما الغي وحقر سنه قونتوده وذا ويسغا يرى ما كاسو غازي ام لم يناب مين لو شيغيم بما وحي في صحوف موسى ما بين موسى طبعا كي عاشي الذي كذلك و خي كسوغنا اي ابراهيم نبي ابراهيم عزيز كذلك و الذي كسوغنا الذي ابراهيم ك وافى في الوي اختبارا اذا ما تد كسو ودا باي او محو و و خي كييلي الله تجير ان ينحبار فزلت نفسا دابته وزره اخرى تفكر الدنب قد فال ليس ان سنوسغنا من الانسان قبل ما شاء و هو يسغ وأن سعيه قبل أركب عملك وأجنك كسا منه سوف دردن بأيه يرالة سنايا ثم كجدال يجزاه وحلقه بالمرينة الجزاء بالمرين الأوفاء بوحي وأن إلى ربك أذيك ربك أي رَبِّكَ لما شاء عطيه وأنه إبه هو إبه ألحك من شاء أذكر ربوها كبسلية لبنانتو كبذية وأبكى مصيبه اختباره قرشه قليا وأنه ابه هو ابه اما تيساقه واحد له واحياه عن الناولية وأنه ابه خلقه حقومي الزوجين لفضان لغاب دهرمه اذكره وحلب يولثه وحده لفضوبه من نطفة حل دعانه كابوري إذا تم حدي على اللقود هذيه وأن عليه ابه وينكوركي وعاه النشأة ابوريس الأخرى دم. اي يا وأنه أبه هو أبه أغنى قفكو قف متنى متنى بخارة وانه أبه هو اب اغنى منسى قفك الربو قفك ارتوما او عرا جانت قوايو ايو كديكا واغنى من من المال بالدن او قنيا اياك اي ماقاسيني يا بخاره وحياله يو هو اب خبو شيره رجيرك يو ربياي وأنه اب قالك عادم خير ادو دمرغوي الاله الريين وسمود قوم مصالح بودة برقوية فما أبغى عادي ثمود مدنة وفئبك مرهب وقوم النوح نبي النوح قوم كيسينة فروح هلاقي من قبل انتان عادي ثمود بلا هلاقي لأييق اللحاقي السبب قوحوها إنهم قوم النوح كانوا وحي هم إيقا أظلم كواكا كارترها بدا ثمود يا عاد وأدغى كقوئي كبير بدا والمؤتفكة قال يا بي أم الدم تبقى دون تكره أو ملوس سدوم يا عموريون أهو إلى انتوفجيه يهذا نمر لبعض الكوسه هويه فغشها وعذابه لي ما غشة وحبذابه ليه بعد هذا العرض سدام مارك الرموا وين لا شيء جي أي سؤال تميل قال تعالى خبيوهه في بأي غبك خبيك عزج عن بشرك خبيك قومي barwaqayalku barwaqeyay jeebata tamara sakinays majirto wadladahay barwaqadan majirto hada ama quraanka ama nabiga najiru way bin digaya waxaa ka mid yahay minnudhur hadith sare nabiga ku ridid nabiga ashi hore haddii quraanka ku ridid kutubti hore minnudhur digaya alula ay horeeyay ayu kam mid yahay oo nare ma digil ma dhig karta azifaatil azifa قيام دي نوابط سابقا ليس أمسكنا فها قيامة من دون الله ايبو وينكسوك كصفة النفيد إليس ودقيقة دي من تقاننا مرح إنه لا يضحينا واهوبا أفمن هذا الحديث قرآن كان وكان ميا تعجبون الله يا أبيسان وبين أجبين إيسان بعد قرآن كي الله يأبطين إن هذا لشيء عجيب اوه تلعكونا قرآنكي مياد مقص ليسان استيسان جس جس اوه لا تبكون وعدك يا وعيدك قرآنك أشيغا جعي أدعشيهين وعدك إيا بغدنات وعيدك كعبسان هايسان لا اوهيم هايسان مي وانتم ادينك اوه سامدونا اسك عيارا ايو قرائي انت بي المياه فسجدوا لله إله وينه واحد كأتنا بوري أسجوده وأعبده وأستبقى بتقول فضأي آلاء ربك ربك فرواق يالك ستابع ستمار أيها الإنسان أفشاكين إيسا هذا كان خييم أو قرانك أما رسولك محمد نذير دي من النذور كمي دي يكمي دي الأولاء هرين الزفة واحدة الزفة قيامة ليس ممسوغنانين لها قيام من دون الله إبواينا كذك كشفة النفيد إذا أفهم هذا الحديث قرآن كان وكان ميع تعجبونا ليا بيسانو بيني نيزان أو وتنعكونا كقص نيزان كجس جز نيزان أو ولا تفكون أيضا أو ينوحوا شغل أو أمسوا بدنك أتصم بدورا إشكال من سنتين فسجدوس الجودا إلا إبواينا وعبدوا عروزا والله أعلم